بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقته النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة ْن اللهَّه وَ ل تدوهَّ مِ مُنوتِهَِّ وَلَا يَغعودَ إَّ أَينَ بشباحشَ جّ بَبَِيناحِ وَتكَ حدُود اللهَّ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 بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله يُؤْمِنُ وَعَظُمُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والأولئي يئسن من المحيض نساءكم ان ارتبسن فعدتهن ثلاثه اشهر ولا الى لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُؤْظِمْ لَهُ أَجَرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُرِدِكُمْ وَلَا تُضَاءً تضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لهم فآتوهم ان uru ruhum wa damu baynakum bima'ruf wa idh ta'sarum fasatudhu lahum uran liyun fiqudhu وَمَوْن قُدِرَغَ لَْْهِ رِزقُوه فَلِّهُ فِ قَمِ مِا آتَهُ اللهَّ لَا يُكَِّفُ اللَّهُ نَفْْسَن إَِّ مَا آتَهاء سجَغَغَ اللهَّ بَعبَدَ عُصسر وَوكَ أي مِّ قََةِ الن غَتَ التعَن أأَممر رَمرَ بهَا وَصُهِي فَخاسَبَنه حسَاب شَجدَ فذاقت وبال أمرها وكان عاكبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنت إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ ذكرى رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يُدْخِلْهُ تحتها الأنها وقالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما